يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدود ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم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 قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملكا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 إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن ولكن حق القول مني لأملا أن جهنم ولكن حق القول مني لأملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين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 إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا بآياتنا الذين وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون اتجاف جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم يدعون ربهم خوفا وطبعا وبما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين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 كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وقيل لهم ذوق عذاب النار.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 من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها ومن أظلم من ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين متقهون ومن أظلم من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 وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمتي يهدون بأمرنا وجعلنا منهم أئمتي يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بأياتنا يوقنون